والله عليم حكيم الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله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 الذين يحبون أم... الله الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله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 الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. رحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه